الأم قلب الرحيم وصدر حنون يحب وإن لم يحن ويحنو وإن أغلظ عليه هذه الأم ألا تستحق من الثناء ألا تستحق من العطاء من أين سنبدأ من أين من وين باب داب الثناء ومن الدواوي ألا مظن تكفيش مليون ديوان أنت غراء نفسي والعين يمه <محو> قلبي في هواك حيل هيما <أيها> من وين ابدا بسنا عم لا دواوي لا لا تكفيك مريان ديوان انت غلاي وفدوتك نفسي والعين يمه قلبي في هواك حيل هيما <أيها> من وين ابدا بسنا عم لا دواوي Непси и лябва Има хво кърви Ви няко е вървай Хайба Яма сегара Тукам лия ли ма тяна ме Иши сегара Йома нежен Ини сегра Кам мърт Тебкин и ма нежен Тебкин Иши يا ما سهرت وكم لياني ما, ما تنامين ليش السهر يوم وعلى جن إني سهراء كم مرة تبكين وإن أجني تبكين, تبكين ليش البكاء يوم وعلى جن إني تعبار وقت الحمل ذقتي وكمات يما حملت بشي ما يطيقه إنسان يا ما تعبت وما طياتك على يديك ربي أمرني بطاعتك بر وحسان أدوينا باب دام الثنى ومد واوي ألا مظن تكفيش مليون ذيوان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 Емма са разден чуна хайли въргава Лов бастамер бала демна деваои Бамлаха Ла намазан текфе че милион девао باب داب داب سنا من الزواوي مليون دين انت انا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 بل وأني أتلقض عليها بألفاظ لا تليق أصبح ابني لا يكلمني بل أخرجني, من داخل البيت بل أخرجني من غرفتي داخل البيت إلى المنحق الخارجي للبيت حيث سكنوا الخادمة وأدخلوا الخادمة مكاني لحاجتهم لها أدخلوا الخادمة مكاني لحاجتهم لها كما يقولون وخوفهم عليها أما أنا فانتهت حاجتهم حاجتهم لي ولماذا يخافون عليهم لا اصدق امه انهم لا اصدق امه انهم فعلوا هذا بك تقول تحملت تحملت هذا ورضيت وكتمت غيظي لانه ابني احبه ثم لاجل ولده وبنته من زوجته الاولى في يوم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 يا الله امهم مرنه في فعلوا هذا بك اين جزاء الاحسان اما علم ان الزوج اذا فقد فبدله زوج اخر وان الزوجه اذا ذهبت فبدلها زوجة اخرى ولكن اذا ذهبت الام فكيف سياتون بامن غيرها لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك تقول العجوز أغلقت ابنتي سماعة الها ومعه أغلقت باب الأمل كنت أمل أن أسكن عندها لأنها ابنتي وهي التي سوف تتحملني وتتحمل كبري وعجزي وصرت ابكي حتى لم أجد دموعا أبكيها ولما علمت جارتي بالخبر شاطرتني البكاء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 وصل راهن الحي يزوروني الا ابني الا ابني لم يزرني ولم يسال عني وها انا انتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وها انا انتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وادعو الله ان يسامحه ويعفو عنه الله ان يسامحه ويعفو عنه ويعفو عنه, ويعفو عنه.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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما, لهما قونا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب برحمهما وقرب برحمهما وقرب برحمهما كما مضيان صغيران وقرب برحمهما كما مضيان ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبديرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإنه فتعرض أن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل, فقل لهم قونا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط ما كنا البسط فتعود ملوم من محسور ان ربك بسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ما أرحمك امه ما ارحمك امه رغم ما صنع وفعل لا زلتي تدعين له بالعفو والمغفره لا اصدق ام ما انهم فعلوا هذا بك ولكن قسما بمن قرن عبادته بالاحسان اليك قسما بمن قرن عبادته بالاحسان اليك لا الثمن ولو بعد حين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 اللهم نصع قدرهم اللهم يسر لهم امورهم اللهم مكفر عنهم سيئاتهم اللهم ضاعف من حسناتهم اللهم متعهم بالصحه والعافيه اللهم متعهم بالصحه والعافيه اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم Tu me